ما ظننتم ان يخرجوا وظن انهم مانعتهم حصونهم وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاه الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب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 ليك بانهم شاكوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله فان الله شديد العقاب ما قطعت من لينه او تركتموها قابل بِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَنْ أَفْسَنَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ, ولكن اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى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 وبين السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم وما انتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وما نهاكم عنه فستجهوا واتقوا الله ان الله شديد 118. وقرائل مهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون 119. والذين وَرُبَّهُمْ يُحِبُّون يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كان بهم خصاصة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 من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون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 جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شكا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين لِينٍ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ فَلَنَا قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ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 أصحاب الجنة هم الفائزون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله لَن تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنَسَٰهُمْ أَنفُسَهُمْ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ الجنة, ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱل قرآن على جبل لن رأيته خاشعا, خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله